الروم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م غلبت الروم في ادنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بضع لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو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 وَلَهُ الحَمْدُ فيِي السَّماواتِ وَأَلضِ وَش وَحينَةُ الظهِرُون يُخْرِرجُ الْ الحََ مِنَ المَييتِ وَيُخْرِجُ الْ المَييتَ مِنَ الحَيِّ وَيُحأََّعدْدَ مَْوتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرجُون وَمِنْ آياتاتِه أن خلقكم من تراب ثم إذا آتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنون تَورَرحْْمَ إِ فِي ذَالِكَ لَ آيَاتِ لِقَوْمتَ فَكَّرُون وَمِن آيَاتِهِ خلقُ السَّمواتِ وَالأَضِ وَختِلَافُ لسِنَتِكُنْ وَأَلْوَانِكُم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 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا مَرَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْتِلُونَ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 خَلَقَ فَطَرَ النَّسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنبِينَ إلَيهِ وَاتَّقُوه وَأَقمُ الصولَ تَ وَلَ تَكُُ مِنَ المُشِكين مِنَ الذيينَ فَ وَقُودينَهُ وَكانوا شِيعَ كُنُّ حِزبِ بِمَا لديَيهِم فَِح السَّ سَدُ الظَّ دَورَبَّهُم مُنِي بِينَ إِلَي دَو رَبَّهُم مُنِي بِينَ إلَيهِ, إليه ثَُّ إذَا أَذَاقَهُم مِنه رَحمَةً إذَا فَريقُ مِنهُم بربهم يشركون لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا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 في ذَلِكَ لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءِ سبحانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم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 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ مِنْ كُلِّ كَفَّارٍ عَلَيْهِ ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آيات لِذِيَ الْأَرْضِ مَبَشِّرَاتٌ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فضله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 سين الذياحه فتثير سحابا فتثير سحبا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله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 كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإن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 ليمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا شَيْبًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يؤفكون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 كَذَلِكَ يَطْبَع اللهَّهُ عَ قُنُوا بِالَّذينَ لاَا يعلمُون فَصِذ إِ وَعددَ اللهَِّ حَق وَلَا يَسْتَخِفًاَّكَ الذيينَ لا يطِنُون